صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لا كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله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 سُنَّ نُصُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَرْشُونَ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن ارْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مبين وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّا سَتَهُ لَطُولًا ذَهَبَ السَيَآءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ لهم اوفرته واجر كبير فلعل لك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا A'lèhi canz, o'jàà ma'ahu m'alèk, Inna ma anta nathir, O'allahu alà كل شيء wakil, A'lèhi canz, o'allahu فَاتُوبُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِمْ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ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 اِذَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفُّ مَرِيَّةَ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا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 وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ يُضاعف لهم العذاب مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ i n'allezina a manu I n'allezina a manu a m'amilu a salli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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي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 فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمَكُمْ هَوَاهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَى بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ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 ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا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 وَصْنعِ الْ الفُلكَ بِأَعيُوننَا وَحينَا وَل تُخاطِبَنِي فِيَّذينَ ظَلَمُ إِهُم مُغْرَقُ وَيَصْنعُ الْ الفُكَ وَكَُّمَا مَرَّ عَلَيهِ مَلَأُم مِنْ قَوْمِهِ سَخِروا مِنْه قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ تا اذا جاء امرنا وفارت النور قلنا نحمل فيها قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا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 يا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَا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 كي وى سماؤ اقنعي وغيض الماء وتقضى الامر وتقضى الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم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 وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وَبَرَكَاتٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ T'l-ke min an-bà-il-guybi n'o-hi-ha ilayk. Ma kun'ta taal am uha inna al-aaqibata lil-muttaqeen wa ila aadin akhahum huda qala ya qaumi'budu llaha ma lakum min ilahin ghayru in antum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 يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ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 قال اني اشهد الله واشهد واشهد اني بريء من ما تشركون من دونه فكيدوني جميعا la t'unzirun إني توكلت على الله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَوْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيغٍ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ la praia de مِن justicia al diversity. El estil de sol por drop وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ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 اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا في شك واننا في شك مما تدعون اليه مري وَلََا يَا قَوْمِ أَرَأيتُم إنِن كُ تُ على بَينَةِ مِ ربّ وَآتَِي مِنْهُ رَحْمَ وَآتَانِي مِنهُ رَحْمَةَ فَمَ صُرُونِي مِنَ اللهَّهِ إنِن عَصَيتُ فَمَا تَزِيدُونَ نِي غيرَ تَخْسيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب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 وَل قَدجَأَتْْ رُسُلونَ إبَ رَهِيمَ بِالْبُشْرَ قَاُ سَلَامَ قَالَ سَلَ فَمَا لَ بِثَأَ جَ أَ بِعجَلٍ حنيذ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 إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت <سؤال> إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ <تصفيق> إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُنِيبْ يَا إِبْرَاهِيمُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرَدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ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 اَسْنِبْ أَهْلَكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِطَرِيبٍ فَلَمَّا جَ أَأَمرُ نَا جَعلنَا عََهَا سَافِهَا وَأَنطَرنَا عَلَيهَا حِجَلََةًَ مِنْ سِجِلٍِ مَوْضُودَ مُسَووَمَةَ ع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 انني اراكم بخير وانني اخاف عليكم وانني اخاف عليكم عذاب يوم محيم وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبَخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا o queаль Sobretol majadenlaughs e digna a coesta en 빠d el hori y digna a les leves كنت على بينة من ربي ورزقني رِزْقًا رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِي كَمْ شِقَاقٍ إِن يُصِيبكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أو قوم هود أو قوم صالح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِعَابِدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ وَوا يَشعَبُ مَا نَفقَهُ كَسيرًا مِمَّ تَطُولُ وَإِنا لَنَرَكَ فِيينَ بَعفَ وَلَوْ لَا رَحْطُكَ لَ رَجَناكَ وَمَا أَن تَعَلَنَا بعَز قَالَ يَا قَوْمِ أَرَاهُ طِئَ أَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًا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 معكم رقيم ولمّا جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَظْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدِيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودٍ وَلاَا قَدَ أأَرسل النَّامُ سَ بِآياتنَ وَسُطانٍِ مُبِ إِلَ فِعَونَ وَمَلَائِهِ فَتَّبَعون أَمرَ فِعَون وَمَا أَمرُ فِعَونَ بِرَشين يَقُضُّ مُقَاوَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَّارٌ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِيهَا ذِلَّةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَن بَ إِقُرَانَ قُصّهُ عَلَك مِنْهَا قَائِمُ وَحَصَ وَمَا ظَلَمنَّهُمْ وَلَكِ ظَلَمُ أَمفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَبْيِيبٍ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 m'inma y'abudu ha aulà ma y'abudun illa kama y'abudu aabau hum min qabl wainna l'muafu hum nassibahum ghayr man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 وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 ذَلِكَ ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُوتُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم لاملا ان جهنم من الجن والناس اجمعين وكلن قص عليك من ان إنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِمُغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ